ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا وتصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم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 فَإِن طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يزخر قوم من قوم عزاء خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى إن عسائك نخيرا منهم